بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب احكمت اياته ثم فصلت ملجا حكيم خبير الا تعبدوا الا الله انني لكم من هنذير وبشير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 وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَقُولَنَّ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إن هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَلَئِن أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَتَىٰ يُبْعَثُونَ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 وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمًا بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْ لَيَقُولَنَّ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيْءُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتُ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَلَعَلَّكَ تَارِكُم بَعْضَ مَا يُوحى إلَيْكَ وَضَائِنُ قَمْبِهِ صَدْرُكَ أَيْ يَقُولُ أَيْ يَقُولُ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعْهُ مَلِكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ أَمْ يَقُولُ نَفْتَرَى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 فعُمِيَت عليكم أنُلزِمُ قومها وأنتم لها كارهون ويَقَوْم لَأَسْأَلُكُم لا عَلَيْهِ مَا لَهُ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُرَاقُ رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاهُمْ قَوْمًا تَجَهَّلُونَ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 فسوف تعلمون من يأتيه عذابا يخرجه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارتنا قل نحمل فيها قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن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 ان ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء امرنا نجيناه هدى نجيناه هدى والذين امنوا معه برحمه منا ونجيناهم من عذاب غليظ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 أَلَى بُعْدِ الْعَادِ قَوْمُ هُودٍ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحٌ قَالَ يَا قَوْمَ عَبْدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأْكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ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 اَمْرُؤُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ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 فَلَمَّا ذَهَبَ عَن إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوْاهُم مُّنِيبٌ يَا إِبْرَاهِيمُ اعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ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 إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وامطرنا عليها حجارة وامطرنا عليها حجارة من سجير منضود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 وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قَالُوا يَا شُعِيبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرٌ مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّ لَنَرَاكَ فِي نَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ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 بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرآن قصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إلَمَّ مَا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُواهُمْ غَيْرَ تَتْبِيَةٍ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَأَ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِمٌ شَدِيدٌ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 فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها مع دامة السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك